بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الآن بالأس... بالإجابة على الأسئلة ونصر الله أن تكون أسئلة مفيدة وأن يكون الجواب صوابا السلام بالله. بسم الله الحمد لله السؤال الذي وقفنا عليه فضيل الشيخ سأله يقول هل للرضاعة سن معينة أقصد قبل الحولين وبعد الحولين وماذا تقولون في حديث سالم مولى حذيفة أبنى نعم. نعم، وكذلك ما ورد عن عائشة بأنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها رجل أجنبي أمرت أخت أختها أسماء بأن ترضعه ثم يدخل عليها. <تصفيق> نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرضاع المحرم هو ما كان من امرأة وكان خمس رضاعات فأكثر. وكان قبل الفطام أي قبل أن يتغذى الطفل بالطعام والشراب وقيل المعتبر الحولان يعني السنتين فالعلماء نحن مولا اختلفوا هل المعتبر السنتان أو المعتبر الفطام والصواب أن المعتبر الفطام لأنه إذا فطم قبل الحولين صار اللبن ليس غذاء له وإن تأخر فطامه بأن كان هذا الصبي قليلا النمو محتاجا إلى الإرضاء فإنه إذا كان محتاجا إلى الإرضاء بعد السنتين فهو كالذي قبل السنتين وعلى هذا فإذا رضع الطفل من امرأة أربع رضعات لم يكن ولدا لها لأن الشرق خمس رضاعات وإذا رضع الطفل بعد أن فطم لم يكن ولدا لها سواء كان ذلك قبل الحولين أم بعد الحولين وإذا رضع قبل أن يفطم خمس رضعات فأكثر فهو ولد لها سواء كان قبل الحولين ام بعد الحولين هذا هو الراجح في حديث لا رضاع الا ما انشز العظم وكان قبل الفطام وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا رضع الطفل من امراه ولها ابناء وبنات صار أبناؤها وبناتها إيش إخوة له طيب وصار أبناء وبنات زوجها من امرأة أخرى إخوانا له لكن الذي من من المرأة التي أزعت إخوان له من الأم والأب وأولاء وأبناء زوجها وبناته من امرأة أخرى إخوانا له من الأب طيب وإذا كان لهذه المرضعة أبناء وبنات من زوج سابق صار أبناؤها وبناتها من الزوج السابق إخوانا له من, من الأم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من غض ما يحرم من النسب طيب قال اخو الطفل الراضع اخو الطفل الراضع هل يكون اخ لابنائي وبناتي التي ارضعته تاملوا مثلا من هي الناس اخوان الراضع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 من بنت ان يتزوج بنت التي ارضعته اخت اخوه يا اخواني اخت اخوه كيف يتزوج اخت اخوه نعم يجوز انتبهوا بارك الله فيه مثله خطيره يجوز ان يتزوج بنت اخت اخيه أخي. على كل حال أجواب نعم كما قلت ولننظر لماذا كيف يتزوج أخت أخي نقول هذه الأخت الان ليست أخت لهذا ولا عمه ولا خاله ما بينه بالنسب ولذلك ساعطي إخوان قاعدة أن الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع وذريته الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع وذريته أما إخوته وآباؤه وأماته لا تخلهم لهم في واضح يا جماعة زين تقل المقال هل رضاع الكبير كراء الصديق يعني لو رضع إنسان من امرأة خمس رضاعات وله عشرون سنة هل يكون ولدا لها هجي وجمال لا احنا قلنا شرط ان يكون ايش قبل الفطان او قبل الحولين على صلاه اما بعد ذلك لا يكون ولدا لها لا يمكن ان يكون ولدا لها فاذا قال قائل ما الجواب عن قضية السالم؟ الجواب ان يقال ان سالما تبناه حديث تبنى أي اتخذه ابن له وهذا قبل أن يحرم التبني فصار يدعى به ثم لما أبضل الله التبني انفك لكن الرجل قد صار لأهل البيت بمنزلة قولوا اجماع بمنزلة نبل فشق عليهم أن يحتجب منه فجاءت امرأة ذيفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الأمر فقال ارضعيه تحرمي عليه فأذن لها أن ترضعه وهو كبير وبيّن أنها تحرم عليه وحينئذ تكشف له هذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه فقال بعض العلماء وهم جمهور إن هذا الحديث منسوخ إنه منسوخ لأن الأحاديث الأخرى تدل على أنه لا رضاء لأن رضاء الكبير لا يؤثر وقال بعضهم إنه خاص بسالم مولى عليه وقال آخرون إنه خاص لكن لا يمكن أن يوجد لهذه القضية نظير خاص لكن لا يوجد لهذه القضية نظير ليش؟ لأن التبني يغفر التبني أفضل ولا يمكن أن يوجد نظير لها وحينئذ يمتنع القياس فالقول الراجب أن إرضاع الكبير لا يصف ولا يؤثر ويدل لهذا أن الإرضاع المعهود هو إرضاع الصغار والله عز وجل يقول أمهاتكم التي أرضانكم هذه واحدة جل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء حذر فقالوا يا رسول الله أرأيت الحم والحم أقارب الزوج فقال الحم الموت يعني هو البلاء لو كان إرضاع الكبير جائزا لقال الحم ترضعه الزوجة وانت الاشكال ولكنه قال الحمو الموت فدل هذا على ان ارضاء الكبير لا اثر له ولو كان له اثر لارشد اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم الثاني الثالث انه يلزم على القول بتاثير ارضاء الكبير يلزم عليه اح्तार عظيمه لكن كل امراه لا تريد زوجها إذا كان كل صباح صلحت له دلة حليب من ثديها نعم أول يوم تسقي دلة ثاني يوم إيش دلة أخرى من ثديها ثالث يوم دلة ثالثة رابع يوم خامس يوم خمس يوم يا رجل ما أستدعو حرم ما حرم خامس يوم جلة إذا تمت خمسة أيام قالت لهم أن تبني من الرضاع <تصفيق> وينزل النكاح مشكله تفتح ابواب خطيرة على كل حال القول الراجح أنه لا أن الكبير لا يؤثر نعم ويقول العلماء إنه ربما يقول للإنسان أب من الرضاع وليس له أم أب من الرضاع وليس له أم يعني أن هل يعني ذلك أن الرجل يرضع الطفل فيكون أبا له من الرضاع وليس له أم أسألكم نعم لا يمكن لأن الرجل لا يمكن أن يكون له لبن لكن صورة ذلك أن يكون رجل له زوجته، فترضع إحداهما هذا الطفل رضعتين وترضعه الأخرى ثلاث رضاعات وجميع خمس رضعات. لو نظرنا لكل أم بفرادها لم تكن أرضعت خمسا فلا تكون أما لكن اللبن لرجل واحد فيكون له أب من الرضاع وليس له وليس له ام نعم جزاكم الله خيره هذا سائل يقول فضيله الشيخ انتشر ظاهره في الفتره الاخيره في المسجد النبوي يقول بعد ان يفرغ احدهم من اداء الصلاه يقوم واقفا متجها الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالسلام عليه مرخيا رأسه إلى الأرض وتلاحظ عليه الانكسار والخشوع وعندما تسأله عن سبب فعله ذلك يجيبك بأنه يعمل ذلك تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال هل هذا عمل جائز وماذا نقول لهم إذا لم يكن جائزا لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب الأدب عند السلام عليه بأن يخفض الرجل صوته وأن يقف مستحضرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أمامه ولا يرفع الصوت عنده أما أن يقف خاشعا كما يخشع لرب العالمين فهذا لا يجوز بل قيل لي إن بعضهم يخشع أمام قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أكثر مما يخشعه في صلاته وهذا غلط هذا غلط إنما يجب الأدب عند السلام على الله صلى الله عليه وسلم وهذا التزاحم الذي نجده الآن لم يكن معروفا عند السلف ولم يكن السلف يترددون عليه كل صلاة بل يسلمون عليه أحيانا وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر سلم عليه وغير ذلك لا يسلم أما كون بعض الناس الآن كلما صلى فريضه ذهب يزاحم الناس وربما لا يتأدب عند قبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا غلط أنت انت الان اذا سلمت وانت هنا قلت السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الم تعلم ان سلامك يبلغه اجب لا بلا بلا بلا طيب سالني سائل قال إن فلانا لما علم انني ساتي إلى المدينة قال من فضلك سلمني على رسول من فضلك سلمني على رسول هل هذا صحيح؟ غير صحيح, صحيح لأن السلام على رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبادة والعبادة لا يوكل فيها هل يمكن أن تقول للإنسان والله أنا اليوم تعبان في ينوب من فضلك توضعا ويقول للثاني انا تعبان ولا استطيع اصلي اخاف من النعاس من فضلك صل عنه واحد يتوضا عنه وواحد صل عنه يجوز ولا ما يجوز لا يجوز اذن السلام على اصل العباده كيف تقول سلام لي عليه ثم يقول انه سينقل سلامك على وجه اوثق من هذا الرجل الذي وصيته من ينقله؟ الملائكة. الملائكة سلام الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقله الملائكة من أي مكان كان في الأرض والملائكة أمناء اقوياء نعلم أنهم سيؤدون هذا لكن لو توصي أحد يمكن يموت يمكن ينسى يمكن يقال له هذا ما يصلح ويطلق إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وثق بأن سلامك يبلغها أينما كنت نعم. جزاكم الله الخير السائلة تقول هل صحيح يا شيخ أنه لا حيض قبل التاشعة وبعد الخمسين وأن المرأة إن حاضت بعد الخمسين لا تمتنع على الصلاة والصيام لا ليس بصحيح المرأة قد تحيط قبلة في السنين والحيض معروف كما جاء في الحديث إن دم الحيض أسود يعرف وقد تحيض المرأة بعد خمسين سنة فإذا كانت المراه حيضها مستمرا مستمر فهو حيض ولو بلغت خمسين أو ستين سنة أو أكثر فالحيض حيض متى وجد في أي سن وفي أي حال نعم جزاك الله خيرا فضيله الشيخ بالنسبه للسقط هل عليه عقيقه سواء اتمت اربعه اشهر ام لم يتمه نعم ومات بعد ولادته السقط يعني الحمل يسقط من بطن امه اذا سقط قبل اربعه اشهر فهو قطعه لحم ليس له تغسيل ولا تكفين ولا صلاه ولا عقيقه وانما يؤخذ ويدفن في اي مكان لانه ليس انسانا قط اسلح واذا كان بعد اربعه اشهر فانه انسان ينفخ فيه روح فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعق عنه ايضا ويسمى لان هذا سيبعث يوم القيامه هذا هو القول الراجع وقال بعض اهل العلم انه لا يعق عنه حتى يخرج حيا ويبقى الى تمام سبعه ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وهذا يدل على انه لا بد ان يبلغ سبعة أيام وأنه إن مات قبل ذلك فإنه لا يعق عنه لكن الاظهر الأظهر هو القول الأول أنه متى خرج بعد نفذ الروح فيه فإنه يعق عنه جزاكم الله خيرا السائل يقول أو يسأل عن مراد هذا الحديث لا يحرم الحرام الحلال يقول لا يحرم الحرام الحلال يسأل عن مراد هذا الحديث إن كان حديث أوش. لا يحرم الحلال الحرام ما أعرف, ما أعرف الحديث هذا وين سأستعد أن طيب فضل على كل هذا الحديث ما هو مفهوم المعنى وإذا كان سنده ضعيفا فقد كفين أيام الحمد لله إذاكم الله خيرا سألون يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل الوصية أم الوقف وما هي الفوائد المترتبة على الوقف نعم الوصية من جهة أفضل والوقف من جهة أفضل الوقف إذا وقف الإنسان شيئا صار وقفا في الحال ولا يمكنه الرجوع فيه ولا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت ولا ينفذ منها إلا ما كان من الثلث فأقل لغير وارث مثال هذا رجل عنده عمارة فوقفها وهو في حال الصحة على المساكين أو على المساجد أو على طلبة العلم المهم وقفها هذه العماره ليس عنده غيرها ينفذ الوقف أو لا؟ ينفذ ينفذ الوقف وليس له أن يرجع فيه الثاني أوصى بهذه العماره أوصى بهذه العماره هل تنفذ الوصية من حين الإيصاء أو لا تنفذ إلا بعد الموت نعم جواب الثاني لا تنفذ إلا بعد الموت ثم نقول اذا مات هل هذه العماره اقل من الثلث من الثلث فاقل فاننا ننفذها هل هي اكثر فاننا لا ننفذ لا ننفذ ما زاد على ثلث التركه الا بإجازة الورثه وانني بهذه المناسبه اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه او افضل الصدقه ان تصدق وانت صحيح شحيح تامر البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فالذي ينبغي ان يتصدق الانسان بما شاء الله في حياته ومن افضل الصدقات الباقيه أن, نعم أن نساهم في بناء المساجد أن يستقل ببنائها إن كان عنده مال لأن المساجد بيوت الله عز وجل اضافها الله إلى نفسه ولأن المساجد مأوى المصلين والتالين لكتاب الله والفقهاء والمتعلمين وقد تكون مأوى المساكين في بعض البلاد فلذلك حالنا اليوم أفضل ما نرى أن تبدل فيه الأوقاف بناء المساجد إما استقلالا وإما مشاركا نعم جزاك الله خيرا هذه السائلة فضيلة الشيخ تسأل عن حكم, <تصفيق> عن حكم استعمالي زيت الحشيش المخدر خاصة أنه قد تبى أنه نافع لإطالة شعر المرأة. زيت الحشيش؟ الحشيش اللي في البر يعني؟ لا المخدر المخدر أرى أنه لا يجوز استعماله لأن استعماله يؤدي إلى تسويق وإنتاجه. ومعلوم أن أكثر الناس يستعملون الحشيش في المخدرات فلا يجوز إذ أن المرأة لو قلنا بالجواز اشترت بدراهم ثم صار هذا تنميه لزراعة الحشيش والحشيش محارب حتى من الدول الكافرة ثم إنها تقول لتطوير شعار الرأس الآن النساء حنا مبتلين بهن يريدنا أن يقصرنا الرؤوس نعم ما أكثر ما تسال المرأة تقول قص راسي لكن هذه لعلها كانت من النساء السابقات قبلها قبل أن, أن هذا العصر فالحاصل أنه لا يجوز أن يستعمل زيت الحشيش المخدر ولا في تطويل الرأس جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول فضيله الشيخ قلتم ان العباده ليست طقوسا شكليه بل هي شيء في القلب نرجو الايضاح نعم كثير من الناس يتعبد لله لكن عباده جوفه كانها اعمال يتحرك بها دون ان يشعر بها قلبه وأضرب هذا مثلا كلنا نصلي والحمد لله لكن منا من اذا كبر الاحرام شعر بانه واقف بين يدي الله يناجيه اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله ايش حمد ينعك واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنا علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدا لعبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نصبي ولعبدي ما سال واذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ول... إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي مساله ومنا من يقرأ يكبر ويقرأ الفاتحة ولكن لسانه ينطق وقلبه غير حاضر هذا الثاني صلاته مجزئة شرعا لكنها ناقصة جدا عن صلاة الأول ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها عشرها ربعها إلى أخذ فالشرع حركات جسمية وحركات قلبية والمدار عليه الحركات القلبية والحركات الفعلية لا شك أنها مقصودة فيها أركان وشروط لكن الأهم صلاح القلب نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل كثير من الناس عندما يسجدون في الصلاه قد لا يهتمون بوضع القدمين وتثبيتهما على الارض هل صلاتهم تصح للاشكال نعم يقول بعض الناس اذا سجد رفع اطراف قدميه عن الارض هل يجزئ او لا نقول لا يجزئ لأن النبي صلى الله عليه و وسلم قال امرنا أن نسجد على سبعة أعضم. ومرنا بهذا اللفظ وفي لفظ أمرت أن نسجد على سبعة أعضم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فلا بد أن تسجد على كل الأعض سبع. تعدها لنا فصل الجبهة وأشار إلى أنفه. إشارة الى ان الانف ليس يعد مستقلا لكنه تابع زوجته. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل <تصفيق> تظهر كتب كثيره في الاسواق منها ما ينافي القضاء والقدر ومنها ما ما يقول ما يقول مؤلفه وفيه لا ناسخ ولا منسوخ في القران ما ما ما لا تقرب لا تقرب لا تقرب يقول تظهر في الأسواق كتب منها ما ينفي القضاء والقدر ومنها ما يقول صاحبه أنه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن ونفي رؤية الله يوم القيامة وأن المسلم لا يرى الله فهل من نصيحة لهؤلاء والتحذير من كتبهم نعم الواجب على من رأى هذه الكتبات أن نبلغ بذلك وزارة الشؤون الإسلامية أو دار الإفتة أو الإعلام ويجب سحب هذه الكتب من الأسواق لأنها كتب ضلال والناس إذا أخذوها وقرأوا ما فيها وليس عندهم حصيلة علمية سابقة سوف يعتقدون ما فيها من نفي القدر ونفي رؤية الله عز وجل وغير ذلك مما ذكره السائل هذا الواجب علينا يا أخوانا أن نتساعد أن لا يفشو بيننا مثل هذه الكتب سبحان الله أحد ينفي القضاء والقدر والله عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه في قدر أحد ينفي القدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم الآخر والقدر خير وشر. أحد ينفي رؤية الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقد تكلمنا على هذا قبل ليلتين بكلام واسع سبحان الله لولا اني أسأل الله لهؤلاء الهداية أن يهديهم صراطهم المستقيم لقلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة تحرمه منها لكني لا أقول هذا أقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاهديه الصواب لأن الواجب علينا لاخواننا الذين يستقبلون قبلتنا وينحرون نسكنا أن, ب... ب... ب... أن ندعو لهم بالهداية لا أن ندعو عليهم بالشرط وفي ظني أنه لو قابلك رجل من هؤلاء وقل تعال ناقف أنا وأنت أمام بيت الله وندعو اللهم من انكر رؤيتك في فاحرمه منها ما يستطيع ان يوافق الذي ينكرها الانواع يخشى النصوص فيها واضحه قطعيه ما في اشكال لا في الثبوت ولا في الدلاله المهم ان علينا ان نتكاتب واذا راينا كتب بدع أن نبلغ المسؤولين ونحذر اخواننا منها وبذلك تبرا الدين نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول لقد رأيت أحد الطلاب عندما سلم عليكم وضع يده على رأسكم ثم, يده ثم مسح يده بوجهه ومسح وجهه بيده مم. قال فأنكرت عليه ذلك فقال إن ذلك من باب التبرك بالعلم فما رأي سماحتكم في ذلك؟ هذا غلط ولو شعرت بذلك لنهايته كيف يتبرك بالعلم؟ العلم هو على ماغي العلم حتى يختم هذا غلط غلط عظيم جدا ولا نرضاه ولا أحد يتبرك بجسده إلا واحد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن الإنسان نعم يتبرك بالعلم بمعنى يتلقى العلم من الشخص هذا صحيح أما يمسح رأسه مع إذا مسح رأسه صار عالم ما هو هذا الصحيح فاسال الله ان يعفو عن اخينا هذا وأن, وان كان حاضرا او لم يكن حاضرا فاعلموه اننا لا نرى هذا صحيحا بل هذا غلط محت التبرك بغير الرسول عليه الصلاه والسلام غلط حتى الحجر الاسود الان نحن نمسحه ونقبله تبركا او تعبدا تبركا أو تعبدا تعبدا نعم لحديث عمر أنه قبل الحجر وقال والله إني اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك لكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين اليوم يعتقدون أن مسح الحجر أو مسح الركن اليماني من باب التبرك حتى اني انا رايت بعيني ولعلكم رايتم مثلي امراه تمسح الركن اليماني ثم تمسح وجه طفلها معا وبقيه بلل وش معنى هذا تبرك. تبرك وهذا غلط نحن لا نمسح الركن اليماني ولا الحجر الاسود الا تعبدا لله عز وجل وتاسيا بالرسول نعم نعم هذا سؤال غير غير الذي ورد جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أو سؤال يقول ما حكم تداوي المرأة عند الرجل مع مع وجود من يداوي هذا المرض عن, عن هذا المرض من النساء؟ ولكن الرجل ماهرا في هذا التخصص أكثر من النساء مثل التداوي مثلا من العقم. نعم. التداوي عند الرجل يعني لو تداوت امرأة عند رجل بدون خلوة. واحتاجت إلى ذلك فلا بأس لكن لابد من حرور محرمها أو من تزول به الخلوة حتى لو وجد امرأة يمكن أن تداوي هذه المرأة ولكن الرجل أحذق وأعلم فلا بأس لكن البلاء كل البلاء أن يخلو الرجل بالمراه عند معالجتها هذا لا جوز سواء في الطب الذي يكون في القراءة وما شبه ذلك أو غير هذا. لا يجوز الخمر في المرأة؟ لا قن. نعم. تزكُم الله خيره. سأل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التصوير بكاميرات الفيديو في حفلات الأعراس للرجال ما عدم وجود أي محذور شرعي؟ أرى أنه لا لا يصور. في الحفلات لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن ينتقل من تصوير الرجال إلى تصوير النساء كما وقع فيها الآن من يصورون النساء في الحفلات وهذا حرام بلا شك لأن هذه الصورة سوف تعرض على كل إنسان وسوف يتفرج الناس على صور النساء صور متحركه وهذا فيه فتنة كبيرة وكذلك التصوير الرجال أرى أنهم باب سد الذرائع الذي لا يؤذر للرجال بالتصوير نعم جزاكم الله خيرا سألني يقول أنا طالب علم أسرفت على نفسي بالذنوب فقد ابتليت ببعض الذنوب كل ما تبت منها رجعت إليها حتى أن نفسي تحدثني بأنه لا فائدة من ذلك فأنت لا تستطيع الفكاك منها نعم أقول إذا صدق الله في التوبة وصار عنده عزيمة قوية فإن الغالب أنه لا يرجع وعليه إذا تاب أن يبتعد عن مخالطة الذين يعملون هذه السيئه مثال ذلك أن يتوب من شرب الدخان ثم يبقى ممتنعا منه لمده ايام ثم يعود تقول اصبر نفسك وتحمل تحمل المشقه ولعاقبه المتقين ابعد عن عن امكنه الذين يشربون فان ذلك من اسباب الامتناع منه ومع هذا نقول ما دام الانسان حين توبته قد عزم الا يعود فاذا غلبته نفسه في المستقبل وعد فليجدد توبه اخرى ويتوب الله عليه مهما اذنبت وتبت الى الله توبه نصوحا فان الله يقبل توبتك قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ذكرتم في بعض كتبكم ان اسرافيل عليه السلام من حملة العرش نعم فما هو الدليل على ذلك هذا رايي في اظنه في البدايه والنهايه ان اسرافيل احد احد حملة العرش نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل تقدمت لخطبه احدى النساء واشترط وليها دفع صداقها دفعه واحده وأنا لا أستطيع ذلك فقال لي أكتب عليك شيك بالمبلغ الذي حدده وإلا فلا فهل ذلك جائز وأرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور بالتيسير في أمور الزواج نعم. هو يقول أنه ليس عنده شد وأنه محتاج إلى أن يكون المهر بعضه عاجل وبعضه آجل لكن ولي المرأة يقول اكتب لي شيء على أي شيء أسألكم أنا مسألة الشيكات ما أعرف لا بالعيد يقولوا ما الشيكت على طيب ما عنده شيء يقول ما له رصيد وش الفائدة صوروا المسألة يا جماعة ولا تركوها الدين ما ينفع ورد شيك ما له رصيد ما في, ما في فائدة ما في فادي اطلاقا ايش ما يخل بإقرار بأن, بأن في ذمته لفلانة مهرا قدره كذا وكذا لا بعد هذا ما في معين اما مسألة تقليل المهر تقليل المهر فالسنة تقليل المهر ولا تقولوني لو تيسر لانسان أن يتزوج مرأة بألف ريال وفيه مرأة أخرى بعشر ثلاث وقال بأخذ المرأة بعشر ثلاث علشان يقال هذا تاجر وهذا رفيع الهمة أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ لا المرأة, المرأة سواء. <تصفيق> الذي يقول بألف كل بعشرة <تصفيق> الذي يقول بألف ولهذا نقول تقليل المهر أفضل من تكثيره حتى لو كان إنسان غنيا وفي الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة نعم وما دمنا في باب الزواج هزيرة شيخ هذا السائل يسأل عن زواج ميسيار ما دمنا في باب الزواج؟ كل يوم اسئل بالزواج يعني في باب في, الآن... في باب الكلام عن ده دو... طيب يسأل عن, ز... عن زواج من وش في المسيار؟ من يعرف جواز من وين السائل تفضل هم... طيب ايش سألنا طيب يقول اخ والعهد عليه لسه فايل لكن بقى شهر الله والله يقول زواج المسيار أن يتزوج امرأة وتبقى عند أهلها وهو يسافر ويرجع إذا رجع سير عليها هذا زواج المسيار أقول إذا كانت <تصفيق> هذا الزواج قد تمت الشروط فيه فإن بعض الناس يقول لا بأس به لا بأس به لكني أرى أنه يخشى من عواقبه يبقى هذا الرجل كلما مر ببلد تزوج مستير وكلما تزوج مستير جاءه أولاد وترتب عليه حقوق. من هي المسألة قرشه فقط و والغالق أنه إذا فعل هذا الزواج و ولم تكن علاقة بينه وبين الزوجة هذه جيدة نهملها ونهمل أولادها وحين يضم تضيع الأسر وما, وما أحسن أن يتمثل الإنسان بقول القائل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوج نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من السنة نعم قراءه في سوره الكهف يوم الجمعه فيها اجر فيها خير فيها ثواب تقراها من بعد طلوع الشمس الى غروب الشمس يعني بمعنى كل اليوم وقت للقراءه ليس بلازم ان تقراها قبل الصلاه اي قبل صلاه الجمعه ومن المشروع في يوم الجمعه الغسل لصلاه الجمعه كل من حضر الجمعه وجب عليه ان يغتسل وجوبا ما استحبابا كثير الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب على كل محتلف على كل بالغ غسل الجمعه واجب من القائل طيب من اعلم الناس بشريعه الله الرسول صلى الله عليه وسلم من أنصح الخلق إلى عباد الله الرسول صلى الله عليه وسلم من أفصح الخلق فيعبر بما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من أصدق الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم إذن اجتمع في هذه الجملة كل أوصاف القبول لو أنك وجدت هذا في عبارة مؤلف كتاب فقه يقول مؤلف غصر الجمعة واجب يقول على طول هذا الرجل هذا المؤلف يرى وصل الجمعة فكيف هو قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فغسل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليأت سن وسمع قصة وقعت لأمير ممّين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل أمير ممّين عثمان وهو يخطب وهو يخطب فكانه أنكر عليه كيش تاخرت حتى جاء الإمام قال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضع ثم أتيت فوت الجمعة والخطبة فقال عمر والوضو أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فلا أغتصد إذا أتى أحدكم الجمعة فلا أغتصد فأنكر عليه بحضره الناس واستدل لانكاره بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعه فلا تصيب لذلك هذا خبر أبثه بين ايديكم غسل الجمعه واجب على كل محترم نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل إذا قرأ الإمام هذه الآية هل يصدر؟ تعرف... إذا... أنت وقت؟ كم كنا نجلس بعد الصلاة؟ تسم تسم صلى الله عليه وسلم هل تقبل شهادتكم وانتم الخصم؟ <تصفيق> يقول السائل في قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي إذا قرأ الإمام هذه الآية فهل يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن ينشغل عن استماع قراءة الإمام فلا باس أما إذا كان يشغله عن استماع قراءة الإمام أو يوجب التشويش على من حوله فلا يفعل نعم. جزاكم الله خيرا يسال عن حكم التزام بعض الخطباء يوم الجمعه في نهايه الخطبه بقراءه الايه المشروعه في الدرس ان الله وملائكته يصلون على النبي نعم هذا ليس بلازم هذه الايه يقال ان عمر بن عبد العزيز الخليفه الراشد رحمه الله كان يختم بها الخطبه فالله اعلم لكنه ليس بلازم بل ينبغي للخطيب ان يخطب أن يختم الخطبه بها احيانا وبغيرها احيانا نعم. جزاكم الله خيرا هذا سائل يبدو انه زائر يقول في بعض البلاد الاسلاميه تكثر السرقه في المساجد قال فيجعل صف لبعض المصلين في مؤخره في المسجد بالقرب من بابه لحراسه الاحذى أكرمكم الله والأمتع حتى صلت هؤلاء مع بعضهم البعض في الصفوف الأخيرة يصلون, يصلون في اخر وهم يحرسون حتى يحرسوا يحرسون انت يعني يحرسون وجوههم الى قبلة كيف جالسين تماما ما ارى هذا ولا يمكن هذا يا جماعة كيف يحرس ويصلي ان هي خلفه واللي قد تكون أمامه على يمينه وع وعلى الشمال اما امامه في المسجد لم تكون ثم الاحذيه لو ان احدا فقد حذاؤه هل هو يقين انه سرق او اخذ غلطا قد يكون اخذ غلطا لكن لو قدرنا أنه سرع أو أخذ غلطا وخرج الناس كلهم ولما خرج صاحب الحذاء لم يجد إلا حذاء واحدا عند باب المسجد هل يأخذه بدل حذائه أو يتركه من يعرف الجواب نعم و بعض العلماء أنت كت بعض العلماء وبعض العلماء نعم كل عجينة يقول بعض العلماء طيب أسمع هو حقيقة قال خالف بعض العلماء إنه يأخذه لا سيما إذا كان هذا الحذاء الموجود مشابه للحذاء لأن احتمال الغلط في هذا الحال وارد، وبعضهم قال لا يأخذه لجواز أن يكون حذاؤه قد سرقه من غير صاحب الحذاء، ولا شك أن الوراء لا يأخذه، والحمد لله الاحذيه كثيره وبعضها رخيص ياخذ ما تيسر لكن هل الأفضل أن نسامح؟ ويقول اللهم من سرق حداء فهو له صدقة أجيبوا جماعة نعم من عفا وأصلح فأجوا على الله نعم هذا الشيخ يكتب أسئلة على شكل أبيات نعرضها إيش؟ يقول يكتب أسئلة على شكل أبيات هل يقرأ عليكم؟ لا خ خروج بعض يمكن يقرأ بعض ما يقرأ لا هذي يطول الكلام عليها أبي أقرأ ولكن لو كتب اسمه ولا يأتيه ها يأتيكم صاحب الورق يأتينا ها. ها الله سائل يقول رجل يشكو من زوجته غاية الشكوى ومن نشوزها ايش؟ يقول يشكو من زوجته غاية الشكوى ومن نشوزها عليه فهل من كلمة توجيهية للنساء عن حقوق الأزواج وما لهم على أزواجهم وأنا أقول تكميلا لهذا السؤال وامرأة تشكو من زوجها من جفاءه وغلغته ونقص دينه أيضا فالشكوى حاصل من الطرفين ولكن الله تعالى بين لنا حكم هذا فقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليم الخبير لكن إذا كانت المرأة تكره زوجها ولا تريدون لا لعيب في خلقه وخلقته ولا نقص في دينه ولكن لم يقدر الله تعالى لها محب محبة له عندها فماذا تصنع نقول يرفع الأمر إلى القاضي ويعرض عليها القاضي يعرض عليها الخلع أتعرفون الخلع الخلع أن ترد عليه ماله أي مهره، ثم يفتخلعه دليل هذا أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ثابت بن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني وتريد فراقه قال لها الدين حديقته عليه يعني المهر اللي اعطاها قالت نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة يعني وفادقها ففعل رضي الله عليه نعم. جزاكم الله خيرا هذا أو هذه امراه تقول انها نذرت ان تصوم الدهر وما تزال تصوم منذ ثلاث سنوات لا يجد لا الوفاة بهذا النذر لأن صوم الدهر محرم أو مكروه على الأقل فلا يجدها الوفاة بهذا النذر وعليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين فترطئ معاشر المساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبه فإن لم تجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة نعم جزاكم الله خيرا يقول ما حكم قول من قال عندما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نصحت الامه وكشفت الغمه هذا أشرنا اليه قبل هذا قلنا افضل صلاه يصلي بها الانسان على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما علمه امته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره اما نصح الامه, وكشفه نصح وكشفه. الأمة فصحيح أما كشف الغمة فإن أراد أنه سبب في ذلك فهذا حق وأما إن أراد أنه كشف الغمة هو نفسه عليه الصلاة والسلام فهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا ولا لنفسه وأمره ربه عز وجل أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا ولهذا لا يجوز أن نعتقد أن, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملك أن ينفعنا أو يدفع, أو يدفع الضرر عننا حتى في حياته لا يملك هذا إلا ما يقدر عليه العبد وبعدما مات قطعا لا يملك هذا ولذلك من الخطأ أن تقول عند قبره يا رسول الله اشفع لي فإن هذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك في حال الموت أن يشفع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمل والشفاء عمل لكن تقول بدلا من هذا اللهم شفع نبي كفية وما اشبه ذلك نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل الرجل حين يوضع في قبره فيسأل فيجيب فيفلح أو لا يجيب فيخسر يقول السائل ولكن ما مصير الفاسق الحديث جاء في المؤمن وفي المنافق هل الفاسق مؤمن أو كافر نعم مؤمن لكن ليس كامل الايمان تمام اسمه. فإذا كان مؤمنا فالظاهر انه يجيب جواب المؤمن لكن مع ذلك لا ينبغي ان نبحث في هذا ونقول ان الفاسق قد يعذب في قبره كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه رجلين حين مر بقبرين وهما يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما كمل قل أنت أفضل أنك ذهبت بعيدا يلا بارك الرسيح صحيح قال أما أحدهما فكان لا يسبق من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميم نعم جزاكم الله خيرا من من المرأة كم ساعة كم المرأة كم ساعة ها؟ طيب ماشي. يسأل, ماشي يسأل عن الدعاء للطفل المتوفى أثناء صلاة الجنازة يسأل عن الدعاء للطفل المتوفى أثناء صلاة الجنازة نعم الطفل المتوفى ليس عليه ذنوب لانه لا تكتب الذنوب الا اذا بلغ الاسلام اذا بلغ عاقلا فالمجنون ليس عليه ذنوب ولو كان كبيرا والصغير ليس عليه ذنوب فيدعى بما يناسب لوالديه يدعى لوالديه مثل اللهم اجعله فرطا لوالديه ويخرا وشفيعا مجابا اللهم تقطل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين نعم جزاك الله خيرا يقول السؤال هل يجوز رفع الصوت عند حمل الجنازه باذكار معينه لا اذا حملت الجنازه فليس هناك اذكار تقال لا بصوت ولا بغير صوت وانما يتامل الانسان ويفكر في امره وانه الان قد نقل هذا وسوف ينقل هو كما نقل هو ذاك يفكر في أمره. سيأتي اليوم الذي يتجادب فيه أهلك أيهم يمسك بب بخشبة النعش. سيأتي اليوم الذي يقول أهلك من أين نحمله من هنا من هنا من أين نذهب من أين نذهب به؟ وما اشبه ذلك يتأمل الإنسان حاله في في في هذا الحال. لأنه ما من, من حي إلا سيموت نعم جزاكم الله خيرا فعل هذا السائل فضيله الشيخ ذكرنا نحن نشهد الله على حبكم وجميع الحاضرين يقول أن أحبك في الله ونرجو منكم أن تكرروا لنا الزيارة في المدينة النبوية بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تجعلوا شيخ لنا درس إيش؟ أقول ولو تجعلوا لنا درس شهري لكان أفضل أفضل من زيار الشيخ على فترات تبعي. طيب. أقول حب الله الذي حبنا فيه وجعلني وإياكم من احباب الله. مم. الآن لنا أربع ليال هنا. اجعلوها عن أربعة أشهر. صحيح؟ هذا نهاية الشهر يا أخي. أي البيع بالتقسيط أو النقد؟ أيه احسن على كل حال أنا أود هذا. يعني أود اني أكون هنا دائما لو على الأقل دخلت الشتاء والصيف. لكن الأشخاص كثيرة الأشخاص كثيرة ومن أهمها عندي كثره الطلاب هناك يعني إذا ذهبت عن الطلبة سوف يكسلون ونحن لا نحب هذا نعم. أقول لو نقلتم إلى يا شيخ لحكمكم الطلاق هذا شيء آخر يدرس وينظر فيه. تبارك الله خيره. يقول السائل فضيلة شيخ هل يجوز أن نقول نقول مثلا قابلت زيدا صدفة أو مصادفة؟ نعم نعم وافقت زيدا مصادفة أو صادفته مصادفة هذا لا بأس به لأن المصادفه هنا بالنسبة لفعلي أنا. لا بالنسبه لتقدير الله اما في الله عز وجل وتقديره فلن يكون مصادفه لانه تعالى عالم بكل شيء حاضرا ومستقبلا لكنني انا يصادفني الامر ليس عندي تفكير في هذا الشيء واذا به ياتي فصادفت زيدا ورأيته مصادفه وجلست معه مصادفه وما اشبه ذلك لا باس به اذا كنت تريد ما يقع منك لا ما يقع بالقدر لأن ما وقع بالقدر ليس مصادفة إذ أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. نعم. جزاكم الله خيرا سؤال الأخ هذا كأنه تعقيبا على ما جبتهم عليه من أذان عثمان كأنه, كأنه تعقيب تعقيب تعقيب على أذان عثمان رضي الله عنه خارج المسجد يقول فلماذا أدخل اليوم في المسجد ولو كنا نتبع حقا سنة الخلفاء الراشدين رجعنا اذان عثمان خارج المسجد المكان لا عبره به وعثمان رضي الله عنه جعل الاذان الاول على الزورق أو شبها لانه ليس هناك مكبر صوت فاراد ان يسمع اهل السوق ويسمع ويسمع البيت فالمكان ليس مقصودا لنفسه يعني لذاته المقصود هو إعلام الناس بقرب الصلاة وعلى ذا الآن والحمد لله مكبر الصوت كأنه في السوق أو أعلى نعم جزاكم الله خيرا ينوي هذا الأخ أن يفتح محلا لتصريح التلفاز والفيديو والأدشاش يقول هل يجوز هذا وهل من نصيحة لارباب الأسر وشباب المسلمين حول هذا الموضوع أشير عليه ان يفتح شيئا للاصلاح لاصلاح ما ينفع اما ما فيه منفعه ومضره ولا يدري هل الذي اتاه به ليصلحه يستعينه في فيما يضر او فيما ينفع فليترك هذه النمله والحمد لله الان يستطيع ان يفتح محلا لاصلاح الكهرباء تمديدا وتركيبا ولجلب اللمبات وما أشبهها دون أصلاح هذه الأشبه. يمكن يأتي إنسان ليصح التلفزين عنده حتى, حتى يستجرب به الدشوش وما أشبهها فليعجل عن هذا نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل هل رد الهدية من أذية المسلم؟ هل رد الأذية. الهدية رد الهدية يعني إذا أعطاك هدية تردها عليك رد الهدية خلاف السنة إلا إذا علمت أنه أهداه إليك خجلا وحياء فرده أما إذا علمت أنه أهدا إليك توددا وتحببا فليس من السنة ترده لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقبل الهدية وينثئ عليها ويقول لو دعيته إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا علمت أنه أهدى إليك حياء وخجلة مثل هو في جيبه قلم فقلت ما شاء الله والله هذا قلم طيب لا يتحصل مثله فأخذ هدية هذا لا تاخذ هدية لماذا خجلة خجلا منك فلا تقبل ونظير ذلك ان تمر بالانسان عند بيتي فيقول تفضل تعلم انه قال تفضل حياء وخجلا لا تدخل مع ان دعوة ومن المستحب ان تجيب الدعوه لكن اذا علمت انه خجل فلا ولو اتى اليك وانت في المطعم تاكل وقد تفضل يجيب أو لا يجيب أجل. نعم في التفصيل إن علمت أنه صادق للدعوة وان وإن أنه خجل فلا تجيب نعم جزاكم الله خيرا غضيل الشيخ يقول إذا كنا أن طلاق الغضبان لا يقع فعلى هذا لا يقع طلاق لأن الذي يطلق غالبا يكون غضبان أولا من قال إذا قلنا عنه من قال إن قلع قلع قلع قلع قلع؟ من إطلاق الأقبال الأقبال إيه في إغلاق غير آه. ما في استضناء بالغضب على كل حال الغضب هذا تقسام قسم أول غضب أول الغضب ولكن سمعه شعوره كاملا هذا يقع طلاق بالاتفاق ما في خلاف قسم آخر يوصل حد الغضب إلى أن لا يعرف الانسان هل هو في الأرض أو في السماء هذا لا يقع طلاق بالاتفاق يعني بعض الناس غضب يفور ولا يدري أين هو ولا ماذا قال هذا لا يقع طلاق بالاتفاق هكذا حكب القيم رحمه الله القسم الثالث بين هذا وهذا يعني يذلي أنه في الأرض يذلي أنه قال الطلاق لكن كأنه ملزم به من شده الغضب فقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم طلاق هذا الغضب منهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع والصواب أنه لا يقع انظر يا أخي الطلاق يريج الشارع منا أن لا نتعجل فيه هل يجوز الإنسان أن يطلق زوجته في طهر جامع فيه؟ لا، إلا إن تبين حملها لماذا؟ من أجل أن يتأنّ الإنسان وينتظر حتى تحيض، ثم تظهر، ثم أشاء طلق. ولا يجوز ايضا أن يطلقها في طهر في حيض. لأنه في هذه الحال ممنوع من من من الاستمتاع بها بالوطي شرعا فيؤجل. يعني في هذه الحالة قد تكون نفسه ليست مقبلة إليها فيؤجل حتى تطهر وتطيب نفسه وتقبل نفسه عليها أيضا في مسألة طلق في إذا طلق في الحيض فهو قد طلق لغير عدة فيكون حراما لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتين نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل رفع اليدين في الصلاة على الميت في كل تكبيره أم هو في تكبيرة الإحرام فقط الصحيح أنه في كل تكبيرة لأن ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن كل تكبيرة بمنزلة انتقال من ركعة إلى ركعة والانتقال من الركوع وإلى الركوع فيه تأثير رفع فالصحيح أن الإنسان يرفع يديه في كل تكبيره من تكبيرات الجنائز نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل صحيح ان نقول ان الله بعلمه في كل مكان وليس بذاته ابدا نقول ان الله مع العباد ولكنه فوق عرش هكذا نقول كما جاء في القران اما ان الله بعلمه في كل مكان كيف بعلمه في كل مكان هل العلم ينفصل عن العالم العلم صفه في العالم فإذا قلت إن الله بعلمه في كل مكان فهذا يعني أن الله بعلمه في كل مكان كلا ليقولنا الله بذاته لكن السلف رحمهم الله لما انتشر قول الجهمية إن الله بذاته في كل مكان أرادوا أن يبينوا لعامة الناس أن الله بعلمه في كل مكان أي أن علم الله شامل لكل مكان حتى لا يتوهم العوام أن الله نفسه في الامكنه في كل مكان نعم يعني ما نقول معنا بعلمي نقول وهو معكم اينما كنتم كما قال الله عز وجل نعم جزاكم الله خيرا هذا إمام يلازمه سلس البول يقول فكيف هل له أن يصلي بالناس الإمام الذي فيه سلس البول أو سلس الريح يرى بعض أهل العلم انه لا يجوز ان يكون اماما لان الرجل طهرته قاصر ويرى اخرون انه يجوز لان الرجل يجوز ان يصلي وكل من جاز له ان يصلي جاز ان يكون اماما لكني اشير على من اصيب بهذا ونسال الله لنا ولكم العافيه ان لا يكون اماما اللهم الا ان لا يوجد من يصلح أن يكون اماما يتخلى عن الإمامة ويدعوها لغيره أحسن وأبعد عن الشبهة وعن الخلاف بين العلماء نعم جزاكم الله خيرا هذا يقول عن نفسه أنه رجل مذاء وإذا تكلم أو نظر إلى زوجته بعد أن يتطهر وهو خارج المسجد يشعر بخروج المذي احيانا يقول هو يوسوس بذلك فهل يلزمني التاكد من خروج المذي سواء بعد الصلاة او قبلها وهل علي اعاده الصلاه اذا ثبت لي ما دام يوسوس فلا عبره بالوسواس يتغافل عن هذا ويعرض عنه حتى يتيقن اما اذا تيقن فانه يجب عليه ما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان يغسل ذكره وانثيه ويتوضع كما قال رضي الله عنه كنت رجلا مداءا يقول علي رضي الله عنه فاستحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمكان ابنته منه لان فاطمه زوجة علي وهذا شيء يتعلق في النساء فاستحيى رضي الله عنه ان يسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك فعمل المجدد ابن الاسود ان يساله فقال اغسل وذكر ويتوضا وجاء في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثيين قال أهل العلم والفائدة من غسل الذكر وأنثيين وإن كان المذي لم يعمهما الفائدة أن غسلهما يقطع المذي طيب وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمان جميل.